ودعتهم ودعت على ودع الهوى عاتبتهم شمع ودعوين ودعوين ودعوين ليل الهجر ليل الهجر سهرته والمارجا هلا هلا ليل الهجر سهرته المارتاح حضرته ودعتهم بعد الدق ودعتهم غما ودعتهم <تصفيق> شمعة ايه عاتبتهم شمعة ودعتهم ودعتهم هلا بك مجور عاتبتهم شمعة يا للهجر <تصفيق> بعد الدك أشمع وداعتهم أنت عمري للي يجل عن خبرهم ضيعوني بغربتي أول سفرهم أنت عمري للي يجل عن خبرهم ضيعوني مغربتي اول سفر روح دمع وانا نارا انتظرها روحي دمع وانا نارا انتظر وبسلامه لا اجا اقبل عذره وبسلامه لا اجا اقبل عذره ما اخليك الاثر جمع على خدي لا تقول لي مع اج يا جمع ردي ما اخليك الاثر جمع على خدي لا تقول لي مع اج يا جمع ردي جمع العتاب تركت والمار جا عذر ايه جمع العتاب تركت والمار جا عذر بعد الدقه ودعتهم صيح ودعتهم ما ود وداع سماه فدوه اروحلك فدوه أروح ليل الهجر عمي ليل الهجر بعد والما رجع حضرته ليل الهجر سهرته بعد الدقه وودعتهم انت عمري للي غلي عن خبرهم ضيعاني بغربتك أول سفرهم لذرية فاطمة الزهراء السيد عبدالحالق لمحنى أنت عمري للي يقل عن خبرهم ضيعوني غربته أول سفرهم روحي دمعة وأنا عن نار انتظرهم وبسلام اللوء جو اقبل عذرهم وانه وبسلامه لو اجوا اقبل عذرهم ما اخليك الاثر دمعه على خديه لو تقلي ما اجوا يا دمعه رديه دمعه العتب تركته والمار جاعده صيح صيح شباب شباب وينك طابع محرر وداعتهم وداعتهم غيم موت وداعه ودعتهم ايه. أنا ولدي الأربعة لطف ردتهم أنا ولدي الأربعة لطف ردتهم قلبة ويدين يلجل جمعات أختهم قلبة ويدين يلجل جمعاتهم إيه وانك انا ولدي الاربعة لبطاف رديتهم انا ولدي الاربعة لبطاف رديتهم قلبة و الدنيا لجي دمعات اختهم جينا بهذه قلبة و الدنيا دمعات اختهم من زغرهم بابو الاكبر ولعتهم من زغرهم بابو الأكفر ولاعتهم هذا أخوكم تاج علمتهم هذا أخوكم تاج راسي بعد هذا أخوكم هذا أخوكم تاج راسي علمتهم علمتهم لو بيتشتز يا نبي جوها جاربتهم والاخت تقفلها خوها جاربتهم والاخت تقفلها خوها اسمع علمتهم لو بكت يا ناف يجوها جاربتهم والاخت تقفلها خوها الهالق مرض خرجه والمار ايه الهل كمار ذخرته الهل كمار ذخرته بعد الاطماء ودعتهم ودعتهم في موت ودع سماه انا ولدي الاربع لبطف ردته قلبا والدنيا لجي سمعت اخته قلبا والدنيا لجي سمعت اخته انا ولدي الاربع لبطف ردته قلبا والدنيا لا جيل لا معات اختهوم ولنا ولنا قلبا والدنيا لا جيل لا معات من زغرهم باب الاكبر ولعيتهم من زغرهم هذا أخوكم تاج راسي علمته هذا أخوكم علمتهم لو يا ايه علمتهم لو بيشت يا نبي جوها جربتهم والأخي اكفلها علمتهم لو بيشت يا يا الله جربتهم والاخت فلها خوها الهلق ومرضي خرته والماري جا عزالها <تصفيق> الهلق ومرضي خرته والماري جا حضرته ودعتهم ودعتهم غموت ودع سماها عاتبتهم عاتبتهم بعد <تصفيق> تعيدهم بارك الله فيك السلامه سيدتي نظرها هذه الليله الها المخلصين امراتك ليالي الهجر لا الهجر سهرته والمعار جاء ذكرته الهجر سهرته والمعار جاء بعد اللطمه ودعته اروي قصه اروي قصه تبير يوسف دم الهار اروي قصه عن اخوته الباعوا واقله عن اخوته كانوا يزعلون وفرح من زعلهم كانوا يزعلو اخوتك يحس الله ما صح مثلهم اخوتك يحس يا الله ما صح مثلهم ضال اخوه بهم تواجه حسودك فدوى والمهم انظر وجودك قال اخوة بيهم اتواجح حسودك هم فدوى والمهم انظر وجودك هذا الذي حسبته والمعارجة عذرته اتما ودعتهم ودعتهم اما وهي تودع سماها عاتبتهم عاتبتهم سماها وتموت ودعتهم اروي قصه بيير يوسف دم عن خوت الباعول هو اجلهم اروي قصه بيير يوسف دم اله عن خوت الباعول هو اجلهم شانهوي زحلون وفرح من زعلهم وينك وينك شانهوي جانوي... زحلون وفرح من زعلهم بعد شباب يا حسين لا ما صح مثلهم اخوتك يا حسين لا لا اخوه بهم تواجه حسودك ام والله والمهم انظر وجودك لا اخوه بهم تواجه حسودك ام والله والمهم انظر وجودك هذا اللي دي حسبته والمارجع واناك لا تتعب بعد الدقه وداعتهم وداعتهم غما الله بارك الله فيك اجرك عليها قاضيات الحاجات هي ام البنين ليل الهجر اهلال الهجر سهر ده ايه بعد اللقم ودعتهم انا حسد اللي يمو يبين ولده انا حسد اللي يمو يبين ولده من يدير العين كل احباب عنده من يدير العين كل بابا عندي انا حسد اللي يموت بي من يدير العين كل حبابا عندي من يدير العين كل بابا عندي اكبر لا يجيب ضبر ويسدان أكبر أولادي يجيب قبري وسده هذا حلم اللي يظل بالدار وحده هذا حلم اللي يظل بالدار وحده هي مين جفوني موتي شفت وما شفتهم عائجوني مني راحوا أربعتهم جفوني ما تشفت وما شفتهم عاجوني من راحه اربعههم والخامس انتظرت والمارجع على الخامس الخامس انتظرت اييه ودعتهم ودعتهم ما عاتبتهم عاتبتهم جمعا وتمت ودعتهم ليل الهجر يا ليل الهجر اتما من يطيح المطر للغمهش رجعه واليموت شلون ويه من يطيح المطر للغمهش رجعه واليموت شلون اجري ماتو لكن المر لكن المر شجرعه بعد اجري ماتو لكن <تصفيق> <تصفيق> المر شجرعه اي صيح وصوتي يرجع لي واسمع انا صيح وصوتي يرجع يا منية حتى انتي ما تجيني ما اجيه تغلي سافر واي يا منية حتى انتي ما تجيني ما ايجيه تغلي سافر واي هذا العمور كرهت والمار جاحت هذا العمور هذا العمور كرهت <تصفيق> والمار جاحت بعد الدقة ودعتهم <تصفيق> ودعتهم <تصفيق> ودعتهم غيمة ودعت الماهر وانا وانا حاجبتهم جمحة ودفت تدعتهم عيني يطيح المطر لا من يطيح المطر لا ما شي رجعه واليموت شلون وي الحيت جمعه اجري ما لكن المر شجرعه اجري ما لكن المر شجرعه انا صيحه صوتير دع لي واسمع انا صيحه صوتير يا منيتي حتى انت ما تجيني ما اجيتي خل سافر ويبنيني يا منيتي حتى انت ما تجيني ما اجيتي خل سافر ويبنيني هذا العمور كرهت والمارة جاهزة هذا العمر حشي هذه العمور كرهت والمارة جاهزة ايه ودعتهم صيح ودعتهم <تصفيق> ودعتهم غيمة وت ودع سماها حاذبتهم شمحة وتموت الظواها ما بقر غير الحزن عندي بغربتي ما بقر غير الحزن عندي بغربتي هو من انسى يذكرني بدمعتي هو من أن يذكرني بدمعتي حزني يسأل قلبي يا بيش رحتي حزني يسأل بيش يجيت وانت يا وصف زرعتي ما حصدتي انت يا وصف زرعتي ما حصدتي شرفوني وفاو الزهر الزيجي صيح شرفوني مانسوني مانسوني نفذو كن الوصية شرفوني شارفوني وفاو الزهر الزيجي مانسوني مانسوني نفذو كن الوصية ايه اغلى الثمن دفعته والمارجة عذرته ايه اغلى ودعتهم <تصفيق> غموت <تصفيق> <تصفيق>